بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشغف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأسم تسليم أما بعد فيسر إخوانكم بشبكة الأترية الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والآن مع المادة السلام <تصفيق> عليكم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وتسليماته وبركاته على أكرم الأنبياء والمرسلين من بعثه الله تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا أما بعد فمواصلة لما انقطع من كلام بالأمن أن هذا الموضوع المهم بل الضروري في حياه الامه جميعا الا وهو موضوع الدعوه الى الله تبارك وتعالى والذي اختير له عنوانا يقول هل تحملين اهم الدعوه أي الدعوه الى الله عز وجل وقلنا بالامس او ذكرنا بالامس مقدمه في هذا الموضوع واشرنا الى الهموم التي نحملها عاده والهم الواجب أن نحلله حقيقة ألا وهو هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقلت لكم سنواصل بعون الله تعالى في هذا اليوم في هذا الموضوع المهم في حياتي الامه بل والضروري كما أشر لنشير إلى معنى لنشير إلى المقصود بالدعوه الى الله تبارك وتعالى وبعض الاحكام المتعلقه بها وقد رايت ان يكون الكلام في هذا العنوان عبر ذكر ايات الدعوه في كتاب الله الكريم تبارك وتعالى وأول ذلك أن نقول الدعوة هي وظيفة الانبياء إلى الله أو أنبياء الله ورسله الدعوة هي وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وتسليماته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في شأن نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى بني آدم بعد أن انحرفت طرهم ذلكم انكم تعلمون ان الله خلق ادم وذريته سُنفا مستقيمين على المله وعلى الفطره وعلى التوحيد وعلى الاسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله فلما بدا فيهم الانحراف واجتالتهم الشياطين بعث الله عز وجل اليهم أول المرسلين نوح عليه الصلاه والسلام يقول الله فيه قال ربي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا قال ربي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فهنا يخبر ربنا عز وجل عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه بالليل والنهار وبالإسرار والإشهار ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فالدعوة وظيفة الأنبياء إلى الله عز وجل ويقول الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إذن الله عز وجل أمر رسوله الكريم محمد خاتم النبيين أن يعلن للناس جميعا أنه داعيا إلى الله إليه أدعو وإليه مآب وقال الله عز وجل في شانه وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم بل قال الله لرسولي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالدعوة أيتها المؤمنات وظيفة الأنبياء والمرسلين ولهذا أمر الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والمرسلين أن يصدعوا بهذه الدعوة وأن يجهروا بها ومما ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك, إلى سبيل ربك. هذا أمر من الله عز وجل إلى رسوله بالقيام بأمر الدعوة وقال الله عز وجل وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال ادعوا إلى ربك إنك لا على صراط مستقيم وقال فلذلك فادعوا واستقنوا كما قنعك اذن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الدعوة هي وظيفة الأنبياء وأن الله أمر الأنبياء بالدعوه إليه أمرا عينيا فرضيا وقد قاموا بهذا الواجب على اكمل الوجوه واثنها عليهم صلوات الله وتسليماته وبركاته بناء على ذلك فالله عز وجل اخبرنا ان الدعوه اليه هي افضل عمل يقوم به ابن ادم افضل عمل يقوم به الانسان هو ان يتمثل بالانبياء وان يقتدي بهم وان يخلفهم في دعوتهم بان يدعو الى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي لا احسن قولا من هذا الذي يفعل هذا الفعل فاحسن الناس قولا وافضل وافضل الناس حديثا هو من يدعو الى الله تبارك وتعالى ولذلك كله كان المصلحون في كل زمان هم خلفاء الانبياء والمرتلين في هذا المقام كان المصلحون في كل زمان وفي كل مكان هم خلفاء الانبياء والمرتلين في هذا المقام الثاني وهذه الوظيفه الربيعة ولنا ان نقرا قول الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الله ولتكن منكم امه يدعون الى الله ويامرون يدعون إلى الخير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير فهذا امر من الله لصائفه من الامه ان تخلف الانبياء في وظيفتهم وهي الدعوة إلى الخير الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وقال الله عز وجل مخبرا عن مؤمن آل فرعون الرجل الذي آمن من آل فرعون وقص الله تعالى لنا قصته في غافر وغيرها قال الله وقال الذي آمن يا قوم اتبعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة فبين الله عز وجل ان هذا من اتباع الرسل يدعى قومه الى الله دعى قومه الى النجاة وخاطبهم بذلك فالدعوه الى الله تعالى هي وظيفة الانبياء ومن يخلفهم من الصالحين من الامم وقال صالحو الجن لما التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله وآمنوا بالإسلام حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ذهبوا إلى قومهم دعاة إلى الله يقولون وقالوا أو وقال الله تعالى عنهم أو قاصة عنهم يا قومنا أجيب داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به فالمقصود ان الدعوه الى الله تعالى هي وظيفه الانبياء ووظيفة المرسلين وهي افضل قول واصدق حديث يقوله الانسان المكلف ولذلك كانت هي وظيفه الصلح من الامم سواء كانوا من الانس او كانوا من الجن المساله التاليه الدعوه تكون الى الله تبارك وتعالى وهذا ما يمكن أن نقول أنه يسمى بثقه الدعوة ولكن قبل ذلك نشير إلى أنهم كما أن الأنبياء يدعون إلى الله وأن أتباعهم والصالحين من الأمم يدعون إلى الله فهناك دعات إلى الشر وإلى النار والى المنكر يقول الله تبارك وتعالى في شأن إبليس وأصحابه وجنك إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ويقول الله تعالى أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أو لو كان الشيطان يدعوهم وهناك إننا يدعو حزبه فالشيطان داعي كما ان المرسلين والانبياء دعاه الى الخير والبر ودعاه الى الله والجنة والحق فالشيطان وجنده, وجنده واتباعه دعاه الى النار ودعاه الى الشر لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير وايضا حكى الله عز وجل عن الشيطان يوم يبعث الله الناس ويقضي بين الخلائق ويدخل من دخل النار مع الشيطان أن الشيطان يقوم خطيبا فيهم ومما يقوله لهم وما كان لي, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فهنا الشيطان دائع فالانبياء واتباعهم دعاه الى الحق والشيطان واصحابه وجنده واتباعه دعاه الى الشر الى الشر والى النار والى المنكر فعلى كل المقصود ان هناك دعاه إلى الشر والباطل والمنكر والان ما نراه من المنكرات والمعاصي التي تعد بها اقرط والامان المختلفه ما هي الا استجابه لدعوه الشيطان فهذا فهذه مساله ثم نقف عند المساله الاخيره في هذا الكلام او في هذا الدرس التي اسميناها بفقه الدعوه الى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل مخاطبا رسوله عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أولا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس وان يصدع للحق وان يقول لهم هذه سبيلي وطريقتي ودعوتي ادعو الى الله ومن هنا نستنبط فائده عظيمه ومهمه وهي ان الداعيه الى الله تعالى ينبغي ان يكون فخورا بدعوته معتزا بها لا يخجل ولا يستحي ولا ينزوي لأن الله أمر رسوله بالإجهار قل هذه سبيل ومما نشكوه في هذا الزمان قوة أهل الباطل وجرأة أهل الشر وضعف أهل الإيمان والحق وحياءهم أو حياءهم وخجلهم في بيان الحق وإلا فنحن نشهد الطيوانات التي تقام لحفلات الغناء وتجلب لها المكبرات العظيمة التي تزعج أهل الحي جميعا والحال أنهم يباردون الله العداوة ويجاهرون بالمعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستحون سواء كان المغني رجلا أو امرأة لا يستحون بينما هم يعفون الله ويتلفظون بعبارات العشق والغرام والحب والهوى والباطل ولكنهم يقولونها بملئ افواههم فاذا كان هؤلاء اهل الحق عفوا فاذا كان هؤلاء اهل الباطل والشر بهذه الجراه فما بال اهل الحق أصواتهم لا تصبح ولا تعلو وما بال الكثيرين يستحون ان الدعوه الى الله ويخجلون عن مخاطبه الناس بدعوتهم إلى الله يخجل عن ماذا؟ الرجل أو المرأة؟ حتى لا يقول له زملائه وأصحابه ما شاء الله أنت أصبحت مولانا أو كما يقول أهل الخليج أنت مطوع طيب ماذا لو قالوا ذلك؟ الواجب على الأمة كلها أن تطيع الله ورسوله وأن تدعو الى الله كل بحسب علمه وقدرته ومعرفته وطاقته فالمقصود ان قول الله تعالى قل هذه سبيل الفائده الاولى من هذه الايه الكريمه في فقه الدعوه ان يجهر الداعيه الى الله بدعوته ويصدع بها بين الناس ولا يستحي ولا يخجل ولا ينزوي بل هذه هي العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قوله سبيلي يبين أن الدعوة لها سبيل ولها طريق وأن الإنسان لا يدعو إلى الله بهواه أو بما يقلد فيه الناس دون علم ووعي وفقه بل يتقصد سبيل الانبياء والمرسلين الموجوده في القران وسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فسبيل الانبياء وسبيل المرسلين وسبيل الصالحين من هذه الامه من الاصحاب اصحاب النبي الكريم والتابعين لهم بإحسان هي سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله وهذه هي الفائده الثالثه ادعو الى الله ادعو الى الله تدل على مسالتين ايضا عظيمتين المساله الاولى الاخلاص في هذه الدعوه اي ان تكون ان يكون الباعث لهذه الدعوه والدافع لها ليس هو الا مرضات الله تعالى وقصد وجهه الكريم فلا يصدى الداعيه بدعوته أن ينال مكانة عند الناس أو احتراما أو تقديرا أو أن ينال منصبا أو مالا أو جاها لا قل هذه سبيل أدعو إلى الله مخلصا بالله عز وجل لا أريد إلا وجه الله تعالى فقول الحق تبارك وتعالى أدعو إلى الله فيه هذه الفائده العظيمة أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله عز وجل لا شركه فيها لأحد ولا شائبة فيها مع الإخلاق الأمر الثاني أدعو إلى الله لا إلى زيد ولا إلى امر ولا إلى بكر ولا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى عصبية ولا إلى قبيلة ولا إلى دولة لا ادعو الى الله تبارك وتعالى الى القران وسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والى سلوك سبيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع على بصيره اي يجب ان تكون الدعوه الى الله تعالى على بصيره وعلم ومعرفة ولا يجوز ان ندعو على علم وجهل علقه وهذا, وهذا يدلنا او هذا يقودنا الى القول بان المسلمين والمسلمات واجب عليهما التسلح بالعلم والمعرفة ليتفقوا في دعوتهم ودينهم. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة منافية للجهل، بل هي العلم والمعرفة فلا بد من ذلك. فالدعوة إلى الله على بصيرة يقود الناس إلى الله ويدعوهم إلى مرضاته ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أن من دعا إلى الله على جهل وضل فإنه يفسد كثيرا في حياة الناس وهناك نماذج وامثله كثيرة في حقل الدعوة يحصل بها فساد بسبب الخلل في الدائية إلى الله وللأسف فإن عوام الناس ينسبون الخلل إلى الدعوة لا إلى الداعي. ويجعلون ذلك قد حنت الدعوة إلى الله وهذا من الخلل العظيم ولسكة أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى هذه البصيره فمن الأمثلة مثلا أن يكون الداعيه إلى الله تبارك وتعالى لا يعرف لا يميز بين الشرك والتوحيد لا يميز بين السنة والبدعة لا يميز بين الحلال والحرام فربما دعا إلى ضلال وهو يريد أن يدعو إلى الحق وربما حرم على الناس شيئا أباحه الله عليه وربما أباح للناس شيئا حرمه الله عليه وربما دعا الناس إلى سنة وهي بدعه أي سنة في اعتقاد وربما نهى الناس عن أمر يظنه بدعه وليس كذلك فيحصل بذلك نوع من الشر والفساد وهنا بعض الأمثلة اليسيره جدا في حياة الناس اليوم أذكر مثلاً أن أحداً من الشباب وقف يكلم الناس في يوم عيد الأضحى ويقول لا يجوز الذبح إلا يوم العيد فقط فكل من لم يذبح إلى غروب هذه الشمس أي شمس اليوم فلا يجوز له أن يذبح بعد ذلك فلما انكر عليه الناس وكثر الجدار والصخر، اتفل هذا الأخ يسأل عن صحة قوله هذا فقلنا له هذا القول باطل وواجب عليك أن تقف أمام الناس وأن تقول أيها الناس أنا أفطعت في هذا القول والصواب ان الذبح يجوز اليوم ويوم غد وبعد غد لاتفاق الفقهاء وفي اليوم الرابع خلاف بين العلماء فلا بد من تصحيح هذا القول للناس اخر في يوم عرفه او في اليوم, اليوم الذي قبل يوم عرفه وقف امام الناس وقال ايها الناس غدا يوم عرفة وأنتم تعلمون فضل صيام يوم عرفه لكنه غدا يوافق الجمعه فلا يجوز لكم ان تصوموا والصيام حرام ومن صام فلا اجر له واخذ يدعو الناس الى ذلك ليحرمهم من اجر عظيم ثبت في فضل صيام عرفه أنه يكثر سنه قادمه وسنه سابقه الى غير ذلك من الامثله الكثيره والنماذج أن تكون الدعوة إلى الله على بصيره معنى هذا أن علينا أن نطلب البصيرة وأن نطلب العلم وأن نطلب المعرفة لندعو الناس إلى الله على معرفة وبصيرة وهنا يأتي سؤال هل معنى ذلك أن يتوقف الناس عن الدعوة إلى الله إلى أن يصل درجة البصيرة والجواب هذه شبهة يلقيها الشيطان ليثبط بها عباد الله عن الدعوه الى الله لا وانما يدعو من يدعو من الرجال والنساء في حدود بصيرته فما كان له فيه بصيرة وعلم ومعرفه وجب عليه ان يصدع به ويقوم به حق القيام لكن ما ليس له فيه كثير ولا علم ولا معرفه يحجم عنه ويكل علمه الى الله تبارك وتعالى ولا يجوز ان يقول للناس شيئا في دين الله لا يعرفه فهنا امران كما يجب علينا ان نطلب العلم والمعرفه والبصيره يجب علينا ان ندعو الى الله بما عندنا فيه بصيره ونحذ او نحجم عن الباقي حتى نتعلمه ونعرفه فلا يدخل عليك الشيطان ايتها الداعيه الى الله ويقول لا تخاطب الناس لانك لم تبلغ درجه البصيره هذا من احاديث الشيطان وجوابك عليه ان تقولي انا ادعو الناس بما عندي فيه بصيره ولا أتجاوزه إلى ما ليس, فيه ما ليس لي فيه بطيرة ولكني أطلب العلم والمعرفة لأتبصر في غيره وغيره أكثر واكثر ومن غرائب ما سمعت في هذا الباب من كلام بعض الناس على غير بصيره ما شعله أحد الإخوة قبل يومين يقول أنه حضر عقد زواج. وكان المازون يأخذ بالمكرفون وصوته مسموع لدى كل الناس فلما عقد الزواج قال للناس وهو يتكلم لمكبر الصوت قال العلماء هكذا يقول لهم يقول لهم قال العلماء يجوز للعروس أن تترك الغسل والوضو وتكتفي بالخيم ثلاثة أيام كان السيد وسبعة أيام كانت بكرة وعلم هذا للناس عبر المكرسون ولعل العريس يكون موجودا أو العروس قد سمعت أو غيرهم سمع ذلك وهذا لا وجود له في كتب هذا العلم اصلا بل لو سالنا عجائز الناس لم يقولوا أو لا يقولوا بهذا القول فهذا فيه جرأة فمع عدم بطيرته عنده جرأة على الله وعلى دين الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسعوا إلى الحصول أو أن يتحصلوا على البطيرة والعلم والمعرفة وأكرر هذا لا يلزم منه التوقف بل ندعو بما نعرف ونطلب علم ما لا نعرف وهكذا يبقى الرجل والمرأة داعيا الى الله معلما ومتعلما الى ان يتوفاه الله على هذا الخير والبركه اما قول الله تعالى في اخر الايه على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فهذا فيه لفته بارعه إلى أنه واجب على الدعاه إلى الله أن يحذر الناس من أخطر جرم يرتكبه البشر، ألا وهو الشرك لله تعالى وأن يدعوهم إلى التوحيد وإخلاص القلوب إلى الله عز وجل بل هذه دعوة الرسل والانبياء جميعا قال الله تعالى في شأن البكر جميعا وما أمر إلا ليعبدوا الله مقيصين له الدين فكان الامر كله محفور في ان يعبد الله الناس اي ان يعبد الناس الله ربهم عباده خالصه لا شركه فيها وكذلك الله عز وجل يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا وقال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وقال عز وجل لرسوله قل انما انا بشر يوحى الي انما الهكم اله واحد فكانما الوحي كله ودعوه الانبياء كلها ان يقوم الناس لرب العالمين وان يخلصوا قلوبهم لله وان ينبذوا الشرك بجميع صوره ومظاهره فكما أننا نزهنا وجوهنا أن تسجد لغير الله كذلك ننزه أقدامنا أن تسعى لغير الله وكذلك قلوبنا فلا ترجو إلا الله ولا ترهب إلا الله وألسنكنا فلا تلهج بالدعاء إلا لله ولا ترتفع بالاستغاثة إلا لله رب العالمين فهذا معنى لا إله إلا الله لا رب سواه ولا معبود غيره كل من عبد غير الله عز وجل أو غير الله فهو باطل أيضا يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في آية أخرى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة هذه الايه كالآية التي قبلها ادعو أمر بالدعوه إلى سبيل للدعوة سبيل المطارير سبيل ربك إنما هي منسوبة إلى الله عز وجل فهي دعوة إلى الله ومأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الآية تزيد امرا آخر وفقها آخر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسن وهنا معناه على الداعي الى الله تعالى رجلا او امراه ان يتحلى بالحكمه والسؤال ما هي الحكمه الحكمه ايتها المؤمنات وضع الامر في نصابه ووضع الشيء في مكانه لا يقضيه هذه هي الحكمه فالحكمة تشمل الدين والرزق والتلطف وقد تشمل العنف احيانا ولا تفزعوا لهذه الكلمه فسوف اعلق عليها اخيرا لكن قصدت من هذا ان لا نفهم الحكمه على غير وجهها من الناس من ظن ان الحكمه هي التلطف واللين دائما فنقول له لا شك أن اللين وأن الرفق وأن التلطف هذا من الحكمة من غير ريز ولا شك لكن ليس هذا كل الحكمة بل الحكمة وضع الشيء في نصاله ومكانه اللائق به ومن هنا نشأت عند بعض الناس والطوائف فكرة خاطئة ادت إلى تعطيل الدعوة من اساسها ذلكم أنه وجدوا أن كثيرا من المسلمين قد ابتعدوا عن العقيدة الصحيحة ودبت بينهم القرافة والشرك والأباطيل فتجد منهم من يدعو المقبولين وتجد منهم من يستغيث بمن مات من آلاف السنين فلا يجرؤ هؤلاء الدعاء أن يخاطب المسلمين في هذا الأمر لماذا قال لان هذا يسبب لهم ازعاجا ويغضبهم والله يقول ادع الى سبيل ربك بالحكمه طيب من قال ان هذا من الحكمه لا من الحكمه ان تدعوهم الى التوحيد والى نبذ الشرك لكن بالاسلوب الحسن وبالملاطفة وبمنهج الانبياء الى الله بل الانبياء بعثوا الذي يدعو الناس الى نبذ الاشرار والبدع والضلالات ويدعوهم الى الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه من الحكمه الرفق واللين واللطف لماذا لان الداعي الى الله تعالى يحمل مشعل النور ويحمل الحق ويحمل الخير ويريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولهذا يتلطف بهم ويحسن إليهم ويتودد إليهم ليستجيبوا لدعوتهم قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لم من حولك ولهذا كان عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم رفيق للناس جميعا كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فالداعية تتلصف إلى الناس أو إلى المؤمنات وتلين لهم في القول وترقق لهن العبارة وتحسن إليهن فإن هذا مدعاه إلى قبول دعوتها وإذا نظرنا إلى بعض الأمثلة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ولم يمض على إسلامه وقت طويل كان حديث عهد بالإسلام وكان مما تعلمه وكان مما تعلمه أن من عطت فحمد الله أنك تقول له يرحمك الله فجاء يوما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فعطس رجل في الصلاة في أثناء الصلاة عطس رجل وقال الحمد لله فقال له معاويه رضي الله عنه يرحمك الله فلما قال يرحمك الله وهو يصلي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ان هذا لا يجوز اخذوا يرمونه بابصارهم ينظرون اليه بشده فقال معاويه واشكل اميه ما لكم تنظرون الي واشكل اميه ما لكم تنظرون الي فاخذ الناس يضربون على ابصارهم ليسكتونه فسكت معاويه رضي الله عنه كان يظن ان انه ما دام ارتكب خطا ادى الى ان يحدق الناس فيه بابصارهم ويضربون على اجسادهم ليسكتونه ظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهره بعد الصلاه ويزجره وربنا امر بضربه ولهذا لما وجد غير ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما جميلا قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وامي ما رأيت معلما أحسن منه أي أفديه بأبي وأفديه بأمي ما رأيت معلما أحسن منه فوالله من شهرني ولا زجرني وانما قال يا معاويه هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هي ذكر الله وقراءة القرآن القران فهذا مثال يقتدى به من امام الدعوه الذي ارسله الله عز وجل داعيا الى الله ومبشرا ونذيرا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه امام الانبياء وقدوه الخلق اجمعين مثال اخر ايضا تعرفونه حديث انس رضي الله عنه قال بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء ربي من الباديه فجلس يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى طرف المسجد فبال فيه قام إلى طرف المسجد فبال فيه فقام إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليزجروه أو يضربوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اي لا تفعل اشركوه لا تزرم عليه بوله، فدعوه حتى بالا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله زلوا من ماء ثم قال له يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر وقال لأصحابه انما بعثتم ميسرين يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنسروا اذا من هذين الحديثين نقتبس فائدتين عظيمتين للدعاة الى الله وانا ارى ان بعض الدعاة او بعض الاخوه ياخذ الفائده الاولى ويترك الثانيه وهي مهمه للغايه فانتبهوا لهاتين الفائدتين الفائدة الأولى أن المعلم والمعلمة والداعي إلى الله رجلاً أو راه يركب ويحكم إلى من فعل المعصية أو المنكر أو إلى المدعو ويتلطف به وينظر حاله كيف هي ووضعه هو ما يتطلب اذا هذه فائده وهي ملاحظه حال المدعو والرفق به واللين واللطف هذه فائده عظيمه جدا لا بد من الانتباه لها ومعرفتها طيب الفائده الثانيه لا يكفينا ان نتلطف ونلين ونرفق ونسكت بل لا بد من بيان الحق فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لمعاوية أن هذا الفعل خطأ ولا يصلح وبين للأعراب في حديث انس أن فعله الذي فعله خطأ لا يصلح ولكنه بين ذلك بضغط ورسء وإحسان وعلى هذا نستطيع أن نقول الدعاه ينقسمون في هذا الباب الى ثلاثه اقسام اسم يبين الحق بعنف وشده وهذا اخذ الفائده الثانيه وترك الفائده الاولى ولهذا دعوته لا تثمر كما قال ربنا ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فينصب عنه الناس ويبعد عنه ويذهب إلى غيره النوع الثاني الذي يقابله من الطرف الآخر يرفق بالناس ولا يبين لهم الحق وهذا قد يكسب ود الناس لكنه اخطا في دعوته ولم يبين دعوة الله ولم يقن بها وباء بغضب الله تعالى والعياذ بالله النوع الثالث وهو الحق ان يبين الحق ولا يداين فيه ولا يجامل ولكنه يرزق بالمدعوين ويتلطف بهم ويراعي احوالهم ونعطيكم مثال الان اذا وجدنا الناس يوم الجمعه وهذا كثير في الجمعات يقصدون المقابل خاصه التي فيها مشايخ مشهورون عند الناس وتجد الناس ياتون عند الضريح ويقفون خاشعين يتبرعون يدعون وربما انهمرت دموعهم واخذ التراب وتمسح به هذا من افعال الجاهليه التي ارسل الله رسله بمحوها وإبطالها لكن هل نسكت عن هؤلاء ونقول لا باس ربنا غفور رحيم عاش الله ان يعفو عنهم هذا موقف ام نثور في وجوههم ونقول ايها المشركون الضالون هذا موقف كلاهما خطأ الموقف الصحيح أن نعظ هؤلاء بالقرآن والسنة ونبين لهم عقيدة الأنبياء والمرسلين بالحكمة والموعظة الحكمة فنقول لهم يا هؤلاء ألم تشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا أيها الاخوه القرآن انظروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقرا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقصير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اقرا قول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون إلا غير ذلك من ادله القران وادله السنه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان اصحابه فلا بد من بيان الحق ولا بد من بيانه لكن برفق ورفق ولين ومراعاه لحال المدعوين من الناس من يكون جاهل من يكون او من الناس من لم يسمع العلم من نشا في باديه فهؤلاء لا بد ان ترى حاله. ولا بد ان تتلصق به ولا بد ان نتدرج به ومن الناس من عرف كثير وتعلم وعنده حجج وادله ولكنه يخالف الحق فهذا تناقشه وتجادله بالجدال الحسن وبالحجج والبراهين هذا من فقه الدعوه الى الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن إذن الله أمر بالجدال لكن الجدال المامور به هنا هو المناقشة والمحاجة بالعلم والمعرفة والدليل والمرهان التي لا يصفد منها المغالبة والهزيمة فإنما يصفد بها بيان الحق والصواب هذا أمر الله به المجادل المشركين ان نجادل الكفار ان نجادل اهل الكتاب ان نجادل اخواننا الذين هم من اهل المله لكن بالحجه والبرهان والمنطق والبيان وبلغت واحسان ايضا قل سبيلي ادعو الله على بطيرة وهنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقد أشرت في بداية كلامي أو في أثنائي إلى أن الحكمة احيانا لا تكون في الرفق وأضرب لكم مثالا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في إحدى غزواته أمر أو غنم الناس غنائي والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين للناس ان الغنائم لا يجوز التصرف فيها الا الى قضى ذلك هو عليه الصلاه والسلام فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ووجد ان نفرا من اطفاله تصرفوا من عند انفسهم وذبحوا بعض الغنم وجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والقدور تفور باللحم وجد القدور تفور باللحم الذي دبح من الغنيمة فأطفاها النبي عليه الصلاة والسلام في التراب كلها يعني هذا قد يختبروا الناس شدة لكن هذا هو المناسب للحال والمقام فالنبي عليه الصلاة والسلام الرفيق، اللطيف بالناس الرؤوف بهم الذي تلطف بهم وذكرنا لكم أمثلة من, أح من أحواله في هذا المقام الذي لا يحسن فيه الرفق والتلطف أمر بإتفاع القدور فأكفئت كلها وضاع اللحم هجرا على الأرض لأن هذا الموقف يتطلب قوة وشدة ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتد بعض الناس عن الإسلام وبعضهم ابى بالزكاة فقط قال ما نتبع الزكاة عزم أبو بكر على قتاله فاحتج عليه عمر وقال اتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فجيرت جيوشه وقاتل المرتد والمانع للذكاء على حد سوا حتى رجعوا إلى أمر الله هلا بد للدعاه إلى الله أن يفرقوا بين هذه الأمور ولا تختلط عليهم المفاهيم وأكرر أولا الحكمة من فتح الدعوة لا بد منها ثانيا من الحكمة اللطف والدين والرفق ثالثا لا يعني ان اللطف واللين هو كل الحكم بل احيانا قد تكون الحكمه القوه والشده حسب ما يناسب الحال والمقام والشهر فلا يختلط هذا بهذا ثم وهذا مهم من الحكمه ايضا ان تبين للناس دعوه الحق لكن باسلوب حسن ولهذا تقرؤون بسورة الإسراء طبا عز وجل لمن نهى عن قتل النفس ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس ولا, تأكلوا ما ولا تقربوا مال اليتيم إلى أن قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر إلى أن قال ذلك مما أوتع إليك ربك من الحكمة أو قال ولا تجعل مع الله إلها آخر ثم قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فالله عز وجل نهى عن هذه الأشياء كلها بما فيها الشرك بالله وقال في اخرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فجعل الله عز وجل ذلك من الحكمة أخيرا ونختم به الكلام لابد للداعي إلى الله عز وجل رجلا أو امرأة أن يكون صاحب سمك حسن وخلق جميل واستقامة وطاعة ليدعو الناس بعمله قبل لسانه فالقدوة الحسنة من أفضل أساليب الإقناع لأن من دع الناس إلى شيء وتركه لا يؤمن الناس بدعوته أما إذا فعل الشيء ودعاهم إليه وسبقهم إليه فلا شك أن هذا سيكون قدوه صالحه حسنه وهكذا كان الانبياء والمرسلون ولهذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فالداعيه الى الله يتمثل القران والسنه وهدي الانبياء والمرسلين الخلق الحسن الاخلاق الفاضله ليكون قدوه للناس فيكون داعيا إلى الله بعمله وبلسانه هذا ما يمكن أن نقتصر عليه في هذا اليوم ونقول وفقنا الله إياكم لكل خير وفقّحنا إياكم في دعوتي إنه جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآلِه وصحبه جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم للتواصل معنا جوال رقم و... 0 9 واحد 2 4 6 8 1 4 7